بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تناها والنار إذا جلها والليل إذا جرشها والسماع وما بناها والأرض وما تحاها ونفسها وما سواها فالهما فجرا وتقوى قال أبلح من زكى وقلخر من دسا كذب السمول وتراها إنما أشهد أن لا الله وحده لا شريك له. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: نَقَدَ اللَّهُ الْوَسُقَيَّ. فَكَذَبُوهُ فَلَمْ وَلَا